فيثنى بثنية حقيقة واضح؟ زيد الزيدان من العرب من يجعل المثنى والملحق بالمثنى المثنى هو الذي اجتمعت فيه شروط ثمانية المثنى هنا تأخرت المثنى هو الذي اجتمعت فيه شروط لاحظتم؟ الذي اجتمعت فيه شروط ثمانيه ها؟ الذي اجتمعت فيه شروط الثمانية، والذي اختل وفقد شرطا من هذه الشروط، فما حكمه؟ ملحق. ملحق بالمثنى. هذا ملحق بالمثنى، واضح؟ نقول بأنه ملحق بالمثنى. نقول ملحق بالمثنى. إذن هذه كيف نعربها الاول من العلماء من جعل المثنى والملحق بالمثنى يعرب بماذا الملحق بالمثنى والمثنى يعني الأقسام اربعه يعرب بالالف مطلقا هذا الاول يعرب بالالف مطلقا كيف يعرب بالالف المطلقه يعني في حاله الرفع وفي حاله النصب وفي حاله الجر مثلا تقول جاء الزيدان كلاهما جاء الزيدان كلاهما رايت الزيدان كلاهما مررت بالزيدان كلاهما لاحظ ماذا فعل الاعراب بالالف مطلقا لم نقل جاء الزيدان كلاهما ورايت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما ماذا قلنا حال واحد بالالف مطلقا يعني في حاله الرفع وفي حاله النصب وفي حاله الجر فيها اشكالان طيب جاء الزيدان كلاهما ورايت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدين عفوا بالزيدان كلاهما إذ ماذا نقول هذا؟ بالآلف مطلق بالآلف مطلق وبعض هؤلاء يعربه كالمقصور يعربه كالمقصور يعربه المقصور لكنه يكسر النون النون مكسور ابدا مع الرفع ومع النصب ومع الجر أما الآلف تبقى هكذا دون أن تتغير جاء الزيداني كلاهما رأيت الزيداني كلاهما مررت بالزيداني كلاهما نن كيفه ولكنه اعرب اعراب ماذا اعراب المقصور اعراب المقصور يعني المقدر المقدر هذا مذهب هذه حاله هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه يعربه بعضهم على النون يعربه بعضهم على النون مثلا ماذا تقول جاء مسلمان نو ورأيت مسلما نعم نعم ومررت بمسلما ني ايش الإعراب أين عندهم؟ عندهم على النون النون في حالة الرفع كيف يكون؟ مرفوع. وفي حالة النصري كيف يكون؟ منصوبا وفي حالة الجري كيف يكون؟ مجرورا مجرورا بماذا؟ بالفتحة عفواً قلت المسلمين؟ لا لا بالفتحة الفتحة ومررت بمسلمان ومررت بمسلمان مجرور بماذا؟ بالفتحة كأنه من نوع من صرف أو هو من عندهم لاحظتم؟ فاعد الحال الأولى ما هي؟ لا لا الحال الأولى ما هي؟ العربة بالألفي مطلقة إيش معنى مطلقة؟ في حالة الرفعي؟ وفي حالة النصب وفي, وفي حالة الجر والنون في هذه الحالة كيف تكون منصوبة ولا مجرورة ولا مرفوعة؟ مكسوره عند حالة واحدة مكسورة. جاء الزيداني كلاهما رأيت الزيداني كلاهما مرتب الزيداني فكسرنا النون مع الرفع ومع النصب ومع الجر. النون عند حالة واحدة. لكن يعرب اعراب المقصور فهم؟ حالة ثانية يعرب بماذا على النون يعرب هؤلاء على النون يعني في حالة الرفع تكون النون مرفوعة وفي حالة, حالة النصب تكون منصوبة وفي حالة الجري مجرى بماذا بالفتحة, بالفتحة, بالفتحة, بالفتحة علاش طيب كل ما سمية كل ما سمية كل ما سمي به كيف يكون معرض يبقى على ما كان في الأول هذه الحالات ما سمي به يبقى على ما كان عليه واحتقل بعضهم وكل ما سمي من ذا الباب يبقى على ما كان من إعراب وكل ما سمي من ذا البابي من ذا, الباب من ذا الباب يبقى على ما كان من إعراب الذي سمي به يبقى على ما كان من إعراب هذه الحاله كم هذه الحاله الثانيه بقيت لنا الحاله الثالثه الحاله الثالثه ما هي الحاله الثالثه ان يكون مرفوعا بالضمه المقدره على الالف المنوي ان يكون مرفوعا بماذا بالضمه المقدره على الالف المنوي لاحظتم ان يكون مرفوع بالضمه المقدره عن الالف من من يذكر لنا دليلا من السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعه الفجر فكيف نعذب الضم المقدر على الألف المنوي، ها؟ فلذلك قال بعضهم، وألف الرفعي للسكوني، وألف الرفعي للسكوني، كركعة الفجر من المسوني، هذا بيت ها؟ قل البيت، وألف الرفع انوي للسكون كركعة, كركعة الفجر من المسنون عيد البيت وألف الرفع انوي للسكون كركعة الفجر من المسنون واضح؟ ولكن كيف نقول في حالة هذا في حالة الرفع ضب المقدرة على الألف المنوي ماذا نقول في حالة النصر والجار فتح المقدر عليه في الحالتين كيف في الحالتين في حالة النص في حالة النصي وفي حالة الجذر هذه كم حالة آه. هذه حالة الثالث الآن حالة الرابعة قبل ما ننتقل إلى الحالة الرابعة نحب ما هي الحالة الأولى ضم المقدر على العرف الإعراب علِف مطلق في حالة الرفع وفي حالة النص وفي حالة الجذر ونون كيف تكون مكسورة. مكسورة حالة واحدة حالة الثانية ما هي بعُراب على, على النون ولكن المكسور كيف يكون سرور بماذا بالفتح. الحالة الثالثة ما هي ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن يكون مرفوعاً بالضمط المقدرة على الألف للمنون وفي الحالة خمسور الجرّ ر��ًا مقدرة فتحة هناك ر collaborations جاءًا على فلكسرة هذه حالة كم هذه حالة الثالثة بقيت لنا أو بقية لنا الحالة الرابعة قلنا أربع حالتين الحالة الرابعة من يكون الحاله الرابعة والحاله الرابعة ركزوا معنا هي الحالة الصحيحة هذه هي الحالة الصحيحة كيف هو؟ مرفوع بالالف النائب عن الضم منصوب بالياء النائب عن الفتحة إن كان منصوبا إن كان منفعولا ومجرور بالياء النائب عن الكسر إن كان مجرور فهو مرفوع بالالف النائب عن الضمه ومنصوب بالياء في حالتي ماذا في حالتي الجر في حالتي النصب والجر واضح في إشكال؟ في إشكال؟ منصوب بماذا في حالتي النصب والجر خلاص واضح إذن من يتكون منكم هذه? بسرعة. انا اسال السؤال والجواب بسرعة. يعني لا بس حتى لو كان يعني الجواب جاء مع الجمعة لا لا يهم. الحالة الاولى في الاعراب ما سمي به كم? كم حالة? اربعة. ما هي الحالة الاولى? يعرب بالألف, بالالف مطلقة. والنون كيف تكون? مكسورة. مكسورة دائما ولا? مكسورة. دائماً. دائماً. دائما. طيب الحالة الثانية? مالعين. مالعين. يعرف ايش? على, على النون. على النون في حالة ماذا? في حالة الرفع وفي حالة النصري وفي حالة الجر كيف? بالفتحة بالفتحة النايل. طيب. الحالة الثالثة ما هي? ان يكون مرفوع بماذا؟ ماذا? بالضم المقدرة على الالف المنوي. هذا في حالة الرفع. وفي حالتين النصري والجر مقدرة على الفتحه المقدره الفتحه المقدره علنيه الحاله الرابعة ما هي مرفوع بالالف النائبه عن الضمه لا هذه الحالة الرابعة ما يعني حالة حالة حالة الصحيح. حالة الصحيح. الحالة الصحيحة. الحاله الصحيحة. هل يكون هذا الراجح هذا القول الراجح والحالة الراجح شو هي ان يكون مرفوعا يعني <تصفيق> بالالف <تصفيق> النائبه عن الضمه ومنصوبا بالياء النائبه <تصفيق> <تصفيق> عن الفتح وبماذا مجرون بالياء النائبه عن, عن الكسر هذه حالات اربعه فيها اشكال واضحه هذه الحالات بعض الاساتذه عندما يصلون الى هنا يصعبونها مع ان الحالات سهله جدا وابن مالك اشار الى هذا بالاجمال قال بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصل كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان ثم قال وتخلف لي جميعها الألف متى جرا ونصبا بعد فتح قد ألف لا تقول الزيداء لا, لا تقول الزيدي هذا يكون جمعا آل ذاك إلى أن قال ماذا قال قال ونون مجمع وما بهرت حق نون الجمع كيف تقول ونون مجمع وما بهرت حق ففتح وقل من بكسره نطق تقول إذا كان الجمع ماذا تقول مررت بالزي دينا بالزي دينا وإذا كانت الثنية ماذا تقول مررت بالزي ديني. لاحظوا النون في الجمع كيف هي مكسورة ولا منصوبة ها مفتوحة من مكسوره مكسورة بالزيدين بينما الدال مكسورة اما النون مفتوحة ولذلك هناك العرب يقولون جاء رأيت الزيدين يعني بهذا رأيت الزيدين رأيت فعل وفعل الزيدين مفعول به وعلى نسبه لا يقولون المفتوح ما قبل ما لها المكسور ما بعدها, بعدها. ويقول أيضا العكس المكسور, المكسور في الجمع لاحظوا هذا يعني يقول رايت الزيدين هذا جمع ولا تثنيه جمع. جمع. رايت الزيدين تثنيه تثني. تثني. اذن نون الجمع كيف تكون مكسوره ولا مفتوحه مفتوح. مفتوحه الزيدي ناء ونون التثنيه كيف تكون مكسوره ونون ونون مجمع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق يعني هناك من نطقه بها مكسوره ولكن قليل ولكن قليل ولكن ما هو حكم نون المثنى ما هو حكم نون المثنى ونون ما ثني والملحق والملحق به قل ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه بعكس ذاك استعملوه فانتبه فهناك العلماء يفرقون بين النونين يفرقون بين النونين نون من؟ نون الجمع ونون التثلية لاحتقل القائل والفرق بين المثنى المسنى إن جميع والفرق بين المثنى المسنى إن جميع في حالة النصب والجر كما علم يعني أبيات على ما فيها فالخالدين فالخالدين فالخالدين فتح الدال إذا كيف إذا ثنيا فالخالدين فتح الدال إذا ثنيا والنون مكسوره بعد اذا رقما النون كيف تكون مكسوره خالدين خالدين زي الزيدين المسلمين يعني ما قبلها كيف يكون مفتوح والنون كيف هي مكسوره واجمعه بالكسر في الدالي افتح النونه واجمعه بالكسر في الدال افتح النونة فخالدين قراء حالا كما روصينا خالدين خالدين ماذا فعلنا كسرنا الدال وفتحنا ايش وفتحنا النون على كل افهموا هذا وهو سهل لا يحتاج لحفظ هذه الابيات الفرق بين نون المثنى ونون الجمع ان تصفي نون الجمع والغالب فيه كيف يكون مفتوحا مفتوح الزي دينا وقل من بكسر ينطق قل من قال الزيديني زيديني وهذا قليل واما في التثني ماذا نقول نزول الكسر الزي ديني الزيدين ور في اشكال طيب اذا قسمنا المثنى الى اربعه اقسام الآن نرجع إلى القسم الأول اللي هو الأصل أما الباقي من الملحقات من الملحقات فقط وليس مثنى حقيقة وليس مثنى حقيقة الاسم الذي يثنى حقيقة ماذا يشترط فيه شروط شروط يشترط فيه شروط ثمانيه وهذه الشروط كما تقال في التثنية تقال في الجنة ونحن لم نذكرها في الجمع المذكر السالية لان قلنا سنقولها في التثنية سنقولها في التثنية أول شيء لاحظ الشرط الأول الإفراد الشرط الأول ما هو الإفراد عندما قلنا الإفراد ماذا خرج؟ خرج المثنى المثنى لا يمكن أن يثنى وخرج المجموع على حد المثنى ما هو المجموع على حد المثنى يقولون الجمع الجمع الذي على حد المثنى ايش هو هو جمع مذكر سالم او بحرف هجاءين حرف هجاء وهو جمع مذكر سالم وعلى حد المثنى واضح؟ طيب فإذن الشرط الأساسي في الاسم الذي يثنى ان يكون مفردا مفرد. احتراز من ماذا؟ من المثنى ومن الجمع <تصفيق> الذي على حد المثنى ومن الجمع المتناعي الجمع المتناعي هو ما يسمى عندنا بصيغه منتهى جموع صيغة منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع تثنى لا ابدا وسياتي السبب لماذا طيب وجمع مؤنث سالم يثنى لا يثنى اذا فلا بد من ماذا ان يكون مفردا زيد زيد ثني الزيدان لكن الزيدان الزيدان ثني لا يمكن الزيدون الزيدون ثني لا يمكن لا يمكن مصابيح مصابيح ثني لا يمكن مساجد مساجد ثني لا يمكن السماوات السماوات ثني لا يمكن اذا بد ان يكون مفردا فلا يسن المسن ولا المجموع على حده ولا المجموع المتناهي كما يقولون ولا جمع المؤنث السالم واضح هذا الشرط الأول؟ شنو هو الاول الإفراد الشط الثاني الاعراب الشط الثاني الاعراب ولذلك احفظوا هكذا بهذا الترتيب الافراد الإعراب احترازا من ماذا من الاسم المبني الاسم المبني يثنى الجواب لا يثنى لانه يشترط في الاسم الذي يثنى ان يكون ايش معربا زيد كيف هو معرب ولا مبني معرب فنقول الزيدان رجل كيف هو معرب ولا مبني معرب اخت كيف هو معرب ولا مبني معرب اذا فيشترط فيه ان يكون معرب معرب طيب قد يقول قائل منكم كيف تقول هذا لا يثنى كيف تقول لا يثنى الاسم المبنية كيف تزعم أن الاسم المبنية لا يثنى وربنا سبحانه وتعالى يقول هاذاني خصمة هذان اسم إشارة ها حرفوا تنبيه ذان ذان اسم إشارة كيف جاءه مثنى ولا مفرد مثنى هاذاني ربنا عز وجل يقول واللذان ياتيانها هذا تثنية ولا مفرد تثنية. تثنية ربنا عز وجل يقول فذانيك فذانيك بالنون برعانة تثنية ولا لا تثنية وما أشباها ولها نظائر ولها أذلال ونظائر في في القرآن والسنة كيف تقول لا يثنى لسم المبني وقد راينا في القران اسماء مبنيه كيف هي جاءت على حد المثنى جاءت مثنى ولا لا اذا كيف الجواب نقول ركزوا على هذا الجواب نقول اما ذاني وتاني واللذان واللتان وهذان وهاتان وقيس عليها فهي سياق موضوعة للمثنى، هناك فرق بين ما يثنا وبين ما وضع المثنى. ركزوا هذا، وهذه فعيدة مهمة. هناك فرق بين الاسم الذي يثنا وبين الاسم الذي وضع مثنى. هكذا ولد كما يقولون، هكذا خلق سيق. مثنى وضعت للاثنين هذا هذه الصغة وضعت للاثنين هكذا الاذان صيغه وضعت لماذا للاثنين الاذان صيغه وضعت لماذا للاثنين هل هي من المثنى ليست من المثنى حقيقة على الأصل ليست مثنى حقيقة على الأصل ليست مثنى حقيقة على الأصل هذا عند الجمهور ولسيا ما جمهور البصريين لماذا قلنا ليست مثنى حقيقة على الأصل لماذا لماذا سب سب لماذا قلنا ليست مثنى حقيقة على الأصل عند جمهور البصري لماذا توضح فيها الشروط إيش مثلا مفردة لا لإن مفردها مبني لإن مفردها مبني هذا والجوهر اذا قيل لك لماذا قلتم بان هذان حكايه طبعا او هذين والذين والذان واللاتين واللتين وهاتان وهاتين وذاني وزين قلت بانها ليست من المثنى حقيقة, حقيقه على الاصل عند جمهور البصري لماذا الجواب لان مفردها مبني واضح طيب قد يقول قائد فماذا تقولون في قولهم مناني ومنيني ماذا تقول في هذا هذا الأسلوب مناني ومنيني هكذا مثنى ولا لا مثنى اذا ما هو الجواب ماذا تقولون في منامي في حالة الرف ومنيني في حالتين النصب والجر ماذا تقول الجواب نقول قولهم منان ومنيني ليست الزياده في امال التثنيه زياده ليست في امال التثنية ألف والنون في حالة الرفع وليون في حالتي النصب والجر ليست للتثنيه ها حروف حروف هذه ليست للتثنيه طيب اذا لم تكن الزياده في منان ومنيني ليست للتثنيه فلما تكن اذا فلمن تكون إذا لم تكن هذه الحروف زائدة إذا لم تكن ليست للتثنية لمن تكون ركزوا جيدا لا نقول الزيادة نقول الزيادة فإذا لم تكن للتثنية إذن لا بد أن تكون لشيء آخر فلمن تكون الجواب ركزوا معي الزيادة في منان ومنين للحكايه وليست للتثنيه الزياده في منان ومنيني للحكايه وليست لماذا للتثنيه ما هو الدليل ما هو الدليل على انها ان هذه الزياده للحكايه وليست للتثنيه الدليل حذفها وصلا حذفها وصلا عند الوصف نحذفها نحذف الالف النون ونحذف الياء والنون فاذا هي زياده للحكايه ام زياده للتثنيه زياده للحكايه منان ومنين اذا قلت جاء رجل ماذا تقول من من اذا قلت عفوا جاء الرجلان او رجلان ماذا تقول منين رايت رجلين منين مررت برجل هذه للتثنيه ولا للحكايه للحكايه وليست للتثنيه طيب ممكن نقول هذه الحكاية لكن ماذا تقول يا زيدان وماذا تقول ايضا اسم لا لا رجلين لا رجلين فقد يرد علينا هذا ماذا نقول يا زيدان لا رجلين ركزوا يا زيدان لا رجلين لان في الجنس لا تدخل إلا على ماذا على اسمك يا. يا زيداني لا رجلين ماذا نقول هذا وارد ايش الجواب الجواب يقال ان البناء وارد على المثنى فهناك قاعدة تقول في مثل يا زيداني وفي مثل لا رجلين هذان المثالان من بناء التثنية لا من تثنية المبني. من بناء التثنية لا من تثنية المبني. يعني التثنية جاءت مبنيه وليس المفرد هو المبني ثم ثنيناه فلذلك نقول من بناء التثنية لا من تثنية المبني. طيب لا بأس ان نذكر مثالا في هذا بالذات. وننظر من يعيبه منكم يا طالبان يا طالبان اقبلا على الدرس يا طالبان مش الطالبه يا طالبان اقبلا على الدرس ماذا تقول الفئران من يعلم عم عبد يا طالبان اقبلا على الدرس يا, يا حرف نداء نيد. مبني على ماذا على السكون هل له محل من الاعراب محلها. محلها. محلها. لا محل له من الاعراب وطالباني يا محمد سعيد ارا نشوف الكليه دي لي. طالباني يا حرف نداء قلنا وطالباني مناده. مناده. مبني على ماذا منادى طبعا مبني على ماذا مبني على الالف ايش في معلمه في محل في محل يا نصر في محل نصر اللي بلا المنادى يكون مقامه الفعليه ادعو الطالب احسنت لان حرف النداء قام مقام الامر يا فلان اي ادعو فلانا ادعو فلانا اي فلان نفس الشيء ايا فلان نفس الشيء أيا فلان نفس الشيء ولذلك ابن مالك ماذا قال وللمناد النائي نائب البعيد أو كنائي يا استعمل له حفية وللمناد النائي أو كنائي أيار وأيوى كذا أيار ثم أيار والهمز للداري ووى لمن نري. طيب فيا قلنا حرف نيدا مبني على ماذا قلنا في محل ماذا لا محل لهم الاعراب طالبان منادى مبني على ماذا مبني على مبني على ماذا على الارض في محل ماذا في محل نصف في محل طيب اذا كان منصوبا مبني على الياء اذا كان منصوب ماذا نقول هذا في حاله الرف لكن اذا كان منصوبا ماذا نقول فيه مبني على الياء ماذا اتي مبني على قول إذا يعني هذا المثال الذي ذكرنا للرفع م. فاذا جعلناه للنصب ماذا تقول مبني على ماذا يعني في محل نصب مبني على في محل نصب مبني على النائب عن ماذا عن الفتحه مبني على النائب عن الفتحه طيب وإذا كان مجرورا ماذا نقول فيه مبني على اللياء نائب عن الكسره الكسر. المثال الاول ذكرناه لماذا للمنار فاذا كان مثلا اسم غير منار منصوبا وكان مجرورا ماذا تقول هو ما قلنا لكم مبني على اللياء نائب عن الفتح وإذا كان مجرورا مبني على اللياء نائب على الكسره طيب اقبل اقبل اقبل فعل امر مبني اقبل فعل الامر مبني على ماذا من, من الفتح اقرب بزياده علمه مبني على الفتح يعلم ماذا في محل جزم في محل جزم هل سمعتم هذا اقبل اقبل في محل إيش؟ فيع الأمر مبني على ماذا؟ أقبله مبني على إيش؟ على على حذف النون حسنت على حذف النون مبني على حذف النون واضح واش وش رسمته صاحي ولا رمية من غير رامي أقبله فعل أمر مبني على حذف النون لماذا لا لماذا لانه من الأفعال الخمسة وهذا سيأتيكم ان شاء الله وآلف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا في محل رفع واضح اذا توسعنا قليل في هذا الشرط فاذا شنو الشرط اللي ذكرنا اللول؟ الإفراب الإعراب ماذا آخر؟ ذكرنا شرطين, سارة. شرطين. الشرط الثالث عدم التركيب عدم التركيب هذا شرط ثالث طيب لماذا قلنا عدم التركيب؟ المركبات المركبات في النحو كما هي؟ أوصلها بعضهم إلى ما يقارب سبعة عشر نوع، وبعضهم إلى ثمانية عشر نوع، والمشهورة خمسة وقد سبق أن ذكرنا لكم بيتا عند قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب من يذكر هذا البيت؟ مركب على أنه خمسة من يذكر هذا البيت؟ قل أحسنت سوهايب اليوم ما أدري ماذا وقع له تراكبنا خمسة مسجي عدد تقييدي إضافي ثم استناد تقييدي إضافي, إضافي ثم استناد أنها سوهايب عاصم هذه كان عمل معهم دروس خاصة مش هنا ها قل عيد البيت تراكبنا خمسة مسجي عدد اضافيون تقليديا ثم 60 خمسة اذا ماذا اشترطنا عدم التركيب ايش معنى عدم التركيب يعني معنى ان لا يكون مركب المسجي. احتراز من ماذا التركيب المزجي او الاسنادي فلا يسمى المركب تركيبا اسناديا ولا مزجيا على الاصح والارجح لاحظتوا المركب اذا كان مركبا تركيبا اسناديا او تركيبا نسجيا يثنى ولا لا لا يثنى لا يثنى, لا يثنى على الارجح لا يثنى على الأرجح طيب قد يقول قائل طبعا لا يثنى على الارجح كما قلت وعلى الاصح وإذا أريد واذا اريد الدلاله على اثنين أو الدلاله على اثنتين مما سمي به ماذا نفعل فهمت السؤال سؤال فهم إذا سمينا سبوي سبوي يعني عندنا أسماء سبوي غير الإمام طبعا ولا لا معدي كريبة معدي كريبة أشخاص يعني أردنا أن نقول حضر معدي كريبة معدي كريبة إثنان. كيف نثنيهما أردنا أن نقول جاء السبوي والسبوي نثنيهما يعني دل على ماذا هذا مما سمي به طبعا يعني دل على اثنين او على اثنتين مما سمي به ماذا نفعل فهمتم السؤال أو لا, لا. سؤال واضح تسميه سؤال واضح سؤال واضح مثلا عندنا المركب المركب اسم مركب معدي كلمه معدي وحدها كلمه وحدها صحابي يسمى معدي كلمه هو مركب من جزئين أصبح ماذا؟ أصبح كلمه وعلم على شخص علم على شخص سيب وحدها وإيهم وحدها والمحدث يقول سيبوا ابن مرضوية بينما المحيون يقولون سيبويه ومردويه لأن قالوا المحدثون لماذا قالوا سيبويه ومردويه قالوا لأن ويه اسم للشيطان اسم للشيطان ولذلك يقولون مرضوية سيبويه هذا كله لا يهم الذي يهم سيبويه واحد سميناه سيبويه وعندنا اسماء بهذا التركيب سيباوية سيباوية اردنا ان مثنيهم هل نقول سيباوية هاني او سيباني معدي كريبة عندنا اثناء اذن هذا الشيء يدل على ماذا على التثنية ماذا نقول معدي كريباني او نسمى الصدر العجوز مع ديام الكرباني سيباني ويهاني ماذا نفعل سؤال واضح ولا ازيد ها واضح طيب ماذا نفعل ما سمي به اذا كان فيه ما يدل على تثنيته ماذا نقول نقول الجواب فإن أريد الدلاله على اثنين أو على اثنتين مما سمي بها أو به أو بهما مما سمي به أو بهما أضيف إليهما ماذا ذوى أو ذواتا ذوى إذا كان للمذكر وذواتا إذا كان للمؤنث ذوا التثنيه هي ذواء لا نثني الاسم إنما نثني ذواء ها واضح طيب هذا قلنا المركب الإسنادي والمركب المجي لا يثنيان على ما... على الأصح وعلى الراجح لماذا قلنا على الأصح لأن قولنا على الأصح يفهم أن هناك قولا مرجوحا يذهب إلى تثنيتهما هل هذا صحيح؟ الجواب نعم ذهب بعض النحاه إلى أن المركب المسجية يجوز تثنيته معدي كلمه المسج ما معنا هذا المسج؟ الخلط. الخلط يعني معدي وحدها وكلمه وحدها فخلطناها ومزجناها وأصبحت كلمة واحدة وقلنا معدي كلباني سيب واحدة ويه واحدة فمزجناها وخلطناها فصارت كلمة واحدة فقلنا سيب ويهاني سيب ويهاني هذا في حالة الرف وطبعا وبلياء في حالتي النصب والجر رأيت سيب ويهاني ونظرت بسيب ويهاني هذا قول هذا قوة لكن هناك بعضهم قال يحذف عجز المختوم بويه عجز المختوم بويه ويثنى ماذا؟ يثنى صدره ويجمع صدره لاحظوا سبا ويه ماذا نحذف؟ المختوم بويه ايش هو المختوم بويه؟ سيبا. احذف ويه ماذا لقيا؟ سبا ويه سبا سيبه, سيبة. ويهم نحلفه بقيه سيبه صدر الصدر الصدر هو سيبه ويه هذا عجز ولا صدر هذا عجز فالمختون بويهم يحذف ايش يحذف عجز فنقول في حاله الرف سيباني جاء سيباني جاء سيباني هذا متى في حاله الرف وماذا نقول في حالة النصب سيبيني وماذا نقول في حالة الجر مررت بسيبيني سيبيني وهذا ما يقال في التثني يقال في الجمع في جمع يقولون سيبون في حالة الرفع سيبين في حالة الجر والنصب واضح؟ فاذا هذه الشروط التي نذكر لكم ركزوا معي تقال في التثنيه وتقال في الجمع الذي على حد المثنى جمع مذكر سالم فجمع مذكر سالم لا بد ان يكون ماذا ان يكون مفردا لا بد ان يكون مفردا حتى ولا بد ان يكون ايضا ماذا معربا ولا بد ان يكون ماذا ها عدم التشكيل لا بد ان يكون غير مركب غير مركب غير ان يكون غير مركب أما إذا كان مركب فهذا شيء آخر. السؤال هنا ما هو القول الصحيح والراجح في تثنية جمع المركب الإسنادي والمج أو تثنية جمعي المركب والإسناء أو عفواً المركب الإسنادي والمركب المج ما هو القول الراجح في تثنية؟ الصحيح من المركب الإسنادي والمجي لا يثنيان ولا يجمعان، وإنما يثنى ويجمع الصدر الأول من المركب الإضافي على أرجح الأقوى من المركب الاضافي على أرجح الأقوى. من يذكرنيكم مثالاً؟ مثالاً عبد الله. تقول عبد الله لا يمكن ان تقول عبد الله عبدالله الله هذا يسمى مركب لإضافة جاء عبدالله الله جاء فعل مضمن على الفتح عبد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف نائب عن الضمه في اي موضعين في اثنيه الأسماء خاصه عبد مضاف الله مضاف إليه واضح لا. في حالة النص رايت لا عبدي الله مرت بعبدي الله اللي ينأي بع الفتحة اللي ينأي بع الكسرة عبد مضاف الله مضاف ذكرت لكم بيتا عندما تكلمنا على جمع المذكر السالم من يحفظه منكم الذي سمع يقول سمع لا بيت هذا البيت يعني ذكرت طول الحفظ هذه التسجيل أنا أحب للطالب يعني يسجل لكن لا يحفظ ما فائدة التسجيل ما فائدة التسجيل يعني الطالب ينبغي أن يحفظ ولا بد أن يسجل لكن أن يحفظ وإلا إذا كان لا يحفظ فليترك الفائدة في في الكتاب لا يفسد الورق ولا يضيع المال فيسأل عنه يوم القيامه ولهذا العلماء كانوا يسجلون لماذا يحفظون لربما اذا خانهم الحفظ يرجعون الى المكتوب والمرقوب اما ان تكتب ثم لا تحفظ هذا لا لا يفيد لا يفيد بتاتا اذ لا بد من لا بد من ثم ما ينبغي أن تكتب لغيرك اكتب لنفسك أنت تكتب ولكن لا أنت لا تحفظ ولا تفعل لكن تكتب لغيرك إذن ماذا تفعل هذا كمثل الأرض الصلبه يعني تمسك الماء هي لا تستفيد ولكن الغير يستفيد من, من ذلك اذا ما فائده انت ماجور في كل الحالات يعني ولا سيما اذا عمل لكن اذا شئت ان تصبح عالما حدد الهدف حدد الهدف ولا طالب علم محور يعني اذا لم تحصل شيئا فانت لا تحرم من الاجر لا تحرم من الاجر اذا حرمت فمن فلا تحرم من الاجر لكن تكتب بدون فائده وتنشر ما لا تفهم اذا لا بد من ماذا وكثير من الناس الان راينا انهم يذهبون الى جوجل ينقل ليرد على شيخ ليرد على شيخ وربما ينقل ماذا؟ كيف لا ينقل كلام الشيخ نفسه او ينقل كلاما ضد ما يعتقد والحق مع الشيخ يعني يقلب السعر على الساعه، فلذلك أكتب جيد ما كتب قرر وما حفظ فرر والحفظ خوال قيد العلم بالكتابه ولكن من الحماقة أن تصيد غزالا وتطلقه طليقه وتتركوا طريقه بدون قيد بدون حفظ أبداً أن تحفظ فحفظ الحفظ ودائماً أقول لكم أن العلماء أقول لكم إن العلماء يقولون لا يصعب العلم بين اثنين أنتم عندما تفرغون من الترسيم بعدين يكون عندكم جلسة للمحادثة والمذاكره هل حصلتم شيئا أم لا ولو كان مع أهلك يفعلوا كما كان يفعل بعض علماء الحديث. كان يوقض أمته كما قلت لكم سابقا ويقول لها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حدثنا فلان عن فلان عن وكان يحفظه فمرتنا أيقظها قال اجلس من النوم والآن ديان ثم صار حدثنا حدث قالت له والله أنت تكرر كلاما حفظته منك حافظته قال أعيدي ما, ما كررته عليك فقالت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قالت سبحان الله حفظت كل ما كان يكرره بقي أسبوع ثم قال لها يا ام فلان اعيدي علي ما كنت قد حفظت قالت والله ما بقي في راسي ولا حرف ولا قال من هذا اخشى ولذلك اكثر تكرارا هذا الشيء لك ربما ولهذا من تكراري. وكثير من تكرارين فكذلك أنتم احفظوا لذلك يقول العلم بين اثنين لا يصعب لا يصعب تلاح... تلاقح الأفكار تسمع من هذا وتسمع من هذا ثم قضية أخرى كنت ذكرت لكم مرة أن العلماء قالوا حفظ سترين خير من حمل وقرين واحد عنده وقرين حملان من من الكتب مسندة لا يستفيد منها ولربما تكون حجة عليه تكون حجة عليه ولا يستفيد منها لا عملا ولا فهما ولا حفظا ولا تطبيقا والثاني ما عنده هذه الكتب لكنه يحفظ في اليوم سترين من, الاف من الاف الأفضل الذي <يحفظ أصلاً> هذا استفاد اما هذا جعل الكتب يعني حجه عليه واصبح الان الكتب توضع لماذا من اجل الزينه اصحاب الاموال ياتوا بالكتب وطالب العلم يحتاج الى كتب ويبقى به مسنده هناك حجه عليه وممكن ان يجعلها لابنائه وتبقى صدقه جاريه لا بأس لان اصبح هذا مره اصبح هذا مرض الواحد يشتري الكتب حتى العلم اصبح مرض للاسف العلم يراد للعمل وليس لذاته لكن اصبح الان مرض إن الواحد يتعلم ليرد على فلان وليضلل فلانا وليكفر فلانا فاذا قالوا حفظ سطرين خير من ماذا يحمل والمذاكره بين اثنين افضل من هذين المذاكرة بين اثنين أفضل من هذا لماذا؟ لأن المذاكرة أنت عندك فكرة وتسمع فكرة هذا وتسمع فكرة هذا اذا اخذت علما كثيرا ولذلك كان العلم يؤخذ من صدور الرجال ومن أفواه الرجال وليس من الكتب وليس من الكتب لذلك قلنا لابد من هذا فذكرت لكم بيتا حتى نظرت فيه انا لم احذر الاسبوع الماضي نعم لكن انا قلت هل حفظتموه وثني واجمع في المضاف الاول كعبد شمس وكعبد الأشهل وثني واجمع في المضاف الاول كعبد شمس وكعبد الأشهل ثني واجمع اذا شئت ان تثني المضاف الاول هو المضاف واجمع المضاف الاول قل جاء عبد الاشهلي عبد شمسي عبد الاشهلي عبد شمسي عبد الله عبد الله في حاله الرفع في حاله النصب ماشي مشكل على النصف يعني حالة النص في حالة ترجع كذلك إذن وثني واجمع إيش في المضاف الأولي كعبد شمس وكعبد أشهد هذا الشرط كم؟ الثالثة لو لا رابع ثالثة. بقي لنا الشرط الرابع ما هو؟ بقي لنا شروطا كم؟ خمسة الشرط الرابع ما هو؟ التنكير التنكير وهذه يركزوا فيها جيدا أو هذا الشرط ركزوا فيه جيداً في يذكر فيه العلماء فوائد مهمة لماذا قلنا يشترط في الاسم الذي يثنى أن يكون منكرا لا معرفاً أن يكون منكرا بينما الزيد زيد نكره ولا معرفه معرفة؟ معرفة نقولنا جاء الزيدان كيف قلنا منكرا؟ ها قلنا الزيدان زيد زيد المعرفه زيد المعرفة ولا نكره معرفة. سمي به رجل نكره ولا معرفه نكره هل في واحد سمي برجل عندما تقول رجل اسم جنس ينصرف على كل ما رجل ان كان الان الا قله ذكور رجل شائع في افراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره لا او دون آخر فإذا قلنا من شروط الاسم الذي يثنى أن يكون منكرا لماذا قلنا أن يكون منكرا لأنه لا يثنى ركزوا معجي لا يثنى العالم باقيا على علميته لا يثنى العالم باقي على علميته ماذا نفعل له؟ ها؟ لا يثنى العالم باقيا على علميته ماذا نفعل له بل ينكر ثم يثنى مقرونا بال ما تقولش جاء زيداني أو جاء زيدون ماذا تقول <تصفيق> جاء الزيدان مررت بالزيدين رأيت الزيدين بماذا مقرون بال ثم لا تنسى أنه لا يسن إذا كان باقي على علميته، بل ينكر، ينكر، ثم يسن. لا بد من هذه العملية. ينكر، ثم يسن، وكيف يسن؟ مقرونا بال الجواب يسن مقرونا بأهل. طيب، فهمتم هذا؟ فايتوبادا فايتوبادا ما هو الدليل على تنكيره؟ الزيداني قلنا ولا كيف كيف نكرة؟ ما هو الدليل على تنكيره؟ من يقول لي الدليل قل تكلم ما هو الدليل على التنكير محمد سعيد ما هو الدليل على التنكير أنتصنض! ما هو الدليل على التي يوسف ما هو الدليل على التنكير ف ها كيف relatively لا ما هو الدليل على التنكير لأن الزيدان يعني لم يعرف إن إعرفنا يعني يصف الله يديك نقول ما هو الدليل على تنكيره؟ قبولي الآن أحسنت. الدليل على تنكيره دخول آل. الدليل على تنكيره دخول آل على المثنى. الدليل على تنكيره دخول آل على المثنى. ولهذا لا تثنى كنايات الأعلى. هل تثنى كنايات الأعلى؟ لا تثنى يعني فلان وفلانا فلان وفلانا مثل نيمة. ها فلان وفلانا مثل نئمة قولوا ماذا لماذا لا؟ يقولوا قد لسانك قد <تصفيق> ذراك لماذا لا تثنى كناية الأعلى فلان وفلانا لماذا لأنها لا تقبل التنكير لا تقبل التنكير طيب هناك قاعدة مهمة جدا تنبه لها الآن ذكرنا مثلا زيد قلنا هو معرفه لكن قلنا بد أن نحكم عليه بالتنكير ثم نثنيه مقرونا بال والدليل على أنه نكره كونه مقرونا بأل واما كنايات الاعلام لا تقبل التنكير ولا تقبل آل فلذلك لا تثنى فلا يمكن ان يقول الفلان الفلانه اذن يقبل التنكير لا يقبل التنكير يقبل ال لا يقبل ال لكن نحن لا بد ان نحكم عليه بالتنكير اولا ثم نسميه لكن ركزوا معي عندنا النكره اما ان تكون اصليه واما ان تكون عارضه إما أن تكون أصلية وإما أن تكون عارضة. زيد معرفه ولا نكره بعرف. معرفه واذا اردنا ان نثنيه ماذا نفعل ماذا نفعل اذا اردنا ان نثنيه زيد ممكن. انا لم اقل تذكر التثنيه لماذا نفعل حتى يصل إلى المثنى <تصفيق> ننكره. ننكره ننكره ثم نسميه, نسميه مقرونا بأن إذا هذا التنكير عارب الله اصلي عارف، عارف. افهموا هذا أنا احببت ناصره الى إلى شيء زيد معرفة أردنا ان نثنيه وماذا نفعل؟ <تصفيق> ننكره اولا ثم نسميه مقرونا ب هذا التنكير اصلي ولا فرعي اصلي عفوا اصلي ولا عارض عارض عندنا التنكير الاصلي رجل رجل نكره ولا عام معرفه نكره كاين نسمي واحد نسميه رجل رجل نكره واضح واضح رجل نكره طيب هذا تنكيره أصل ولا كل عالم أصل أصل لماذا سؤالي وركزوا معي لماذا نكرنا العالم لماذا نكرنا العالم؟ لربما تقولون هذه الشروط ينبغي إن فر وان نختمها سوء لكن هذه الشروط فيها فوائد كثيره وتنفعكم لماذا نكرنا العالم زيد عالم والمش عالم عالم عالمية يعني سمينا به لماذا نكرنا لماذا نكرنا العالم زيد نكيره أو العالم العالم لماذا نكرنا العجيعون وسني لماذا نكرنا وحسن لماذا نكرنا اه شي اسمك انت احمد, أحمد ياري طيب لماذا نكرنا يوسف لماذا نكرناه؟ محمد سعيد لماذا نكرناه؟ مصطفى ها؟ خلاص؟ طيب ركزوا معي جيدا الأصل في العالم ألا يجمع ألا يثنى لماذا؟ الأصل في العالم ألا يثنى ولا يجمع لماذا؟ من؟ جواب واضح والله لو أمعنتم النظر واضح لا يحتاج إلى تأمل هو من العلم الضروري وليس من علم النظر ركزوا وستصلنا إلى الجواب الأصف في الأعلام أو في العلم ألا يثنى ولا يجمع لماذا احسنت لدلالته على شخص معين لدلالته على شخص معين طيب إذا كان دل على شخص معين ولماذا جمع جمعناه ولماذا ثنيناه هو يدل على شخص معين لماذا إذن ثنيناه عثمان يدل على شخص معين يمكن شو عثمان واحد تقول عثماناني ها يمكن ولا ما يمكن لا تمكن يمكنش عبد الصمد ونقول يمكن لا يمكن يوسف واحد نقول يوسفاني إذن ماذا نقول قلنا لانه يدل على شخص معين لكن لماذا جمع ولماذا سمي لا جمع بتقدير كونه في قوة وصف فهموا هذا جمع بتقدير كونه في قوة وصف فهموا هذه وسأشرحها لكم قلنا لكنه جمع إذا على شخص معين لكنه جمع بتقدير كونه في قوة وصف. فهمت هذا ما معنى قالين يعني كأنه لا يدل على عالم يدل على وصفه مثل عبدي يعني يدل على على وصفه لا جميل يعني مش الجواب هو هذا ولكن جيد أنا أحب الطلبة هكذا يناقشون قلنا شنو قلنا جميع جميع لكونه جمعا بتقدير كونه في قوة وصف وهو كونه مسمى بالضاي والياء والدال وهو كونه مسمى مسمى والياء والدال هذا في ماذا في العالم؟ بخلاف رجل رجل على ماذا يدل؟ لماذا لم نجمع؟ بخلاف رجل لماذا؟ لأن الرجل لا يدل على معين الرجل يدل على معين؟ عندما تقول رجل هل يدل على شخص بعينه؟ ولا لا يدل على معين؟ هل يمكن تقديره هو ولا يحتاج؟, يحتاج ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج لماذا؟ لأنه لا يدل على شخص معين افهموا هذا واضح في إشكال؟ واش فهمتوا؟ ها؟ واضح؟ واضح؟ عاصم فهمتين؟ طيب نعطيك مثلا الفرق بين نكر الأصليون ونكر العارضة العلم، أصل في العلم، أن, أن يجمع ويثنى ام لا يجمع ولا يثنى لماذا؟ على لدلالته على شخص, شخص, مع... مع... على شخص معين وإذا كان يدل على شخص معين ولماذا ثم... ثنينا قلنا الزيداني، ولماذا جمعنا وقلنا الزيدون لماذا؟ جمع لكونه جمع بتقدير كونه في قوة الوصف, في قوة الوصف. يش معنى في قوه الوصف وهو كونه مسمى بالظاي والياء والداء كأنك قلت أنا أجمع هذا الاسم اللي هو مركب أو مكون من الظاي والياء والداء بخلاف رجل لا يدل على شخص معين فلذلك لا يمكن تقديره وصف. واضح في اشكال إذن هذا هو الشرط كمان الشرط الرابع مصطفى الشرط الرابع بقي لنا الخالص اتفاق في اللفظ لابد الاسم الذي يثنى أن يكون فيه اتفاق في اللفظ مثل الله زيد وزيد لا يمكن أن تقول زيد ويوسف اجمع زيدان يمكن زيد ومحسن اجمع ثم الزيدان لا يمكن محسنان لا يمكن احمدان لا يمكن عاصمان لا يمكن إذن لا بد ان يتفقا في اللفظ ان يكون عاصم وعاصم زيد وزيد اسمان متفقان في اللفظ ها واضح طيب قل لي وماذا تقول في ابوان ام واب ماذا تقول في القمران ماذا تقول في ابي بكر وعمر ابو بكر وعمر ماذا نقول العمران لم نقل عمر وعمر بل واحد اسمه عبد الله وكنيته ابو بكر واخر عمر وكنيته ابو حفص وكنيته ابو حفص ماذا نقول هنا العمران والاب والام ماذا نقول فيهما الابوان والقمران الشمس والقمر ماذا نقول القمران اذا ماذا نقول فيها؟ قلنا لا بد من الاتحاد في ماذا اتفاق في اللفظ وش الاب الام متفقان في اللفظ مختلف. مختلفان لكن الابوان تثنية ولا لا تثنية طيب القمران متفقان في اللفظ لا قمر وشمس ومع ذلك تثنية ثنية. العمران ابو بكر وعمر متفقان في اللفظ لا لكنهما ثنية ماذا نقول نقول نحو الأبوين أو الأبوان والعمران أو العمرين والقمران أو القمرين, أو القمرين من باب التغليب وليس من باب التثنيه من باب التغليب التغليب نغلب جانبا فنقول مثلا القمران غلبنا القمر على الشمس العمران غلبنا واحد فإذن هذا يكون من ماذا يكون من التثنية حقيقة أم نقول تغليب حكمه حكم الملحق بالمثنى الجواب هذا من باب التغليب ولكن حكمه حكم المثنى إيش معنى حكمه حكم المثنى بالاعرابات بالإعرابات السابقه السابقة وإن لم يكن فيه إيش لم يستوفي الشروط فماذا نقول؟ نقول هذا من باب التغليب هذا من باب التغليب اتفاق في اللفظ كم هذا الشرق؟ الخامس السادس اتفاق في المعنى اتفاق في المعنى لاحظ اذا كان عندنا لفظ لفظ لفظ ركزوا معي لفظ وله معان كثيرة له معاني كثيرة عين مثلا خذوا عين العين تطلق على الجاسوس تطلقوا على الجاسوس الذي يتجسس على الناس يعني يوصل واختلفوا هل يستعمل في الخير أم الشر لأن الجيش مثلا أو السرية يوصلون عينا عينا ليتجسس ويأتي بأخبار العدو ها هذا يقال له عين العين التي نشرب منها عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها نش يشرب يشرب منها تطلق على العين لت... تطلق على الجارحه العين هذه وتطلق على المال وتطلق على الذهب وتطلق على الفضه ولها اطلاقات اذا كان لها اطلاقات كثيره اطلاق حقيقي والباقي مجازي على من يقول بالمجاز هل نثنيها؟ الجواب لا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه الجواب لا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه أو نقول أيضا لا يثنى اللفظ مرادا به معناه أو معناياه المختلفان يعني المشترك قلنا كعين كعيد فلذلك ماذا نقول لماذا اللسانان اللسانان هل يوجد أحد له لسانان لا ربما ما أدري يوجد لا دون حكم له انما نتكلم على اللسانان اللسانان هذا من بان ما ولذلك قال للقلم ها القلم أحد اللسانين انا رأيت كتبا كثيرة بهذه العنوان خذوا كتاب شيخنا تقدير هلالة رحمه الله اسمه تقويم اللسانين تقويم اللسانين لماذا قلنا تقويم اللسانين نقول هذا الشاذ لأن إطلاق اللسان على القلم حقيقة ولا مجلس على مجاز على من يقول به أو ال الذي لا يقول به يقول لغة يقول لغة إطلاق إيش؟ إطلاق اللسان أو إطلاق القلب على اللسان كيف هو مجاز على من يقول به لذلك الشيخ تقدير هلالي سمى كتابه تقويم اللسان وهو تقويم كتاب مقيم وإن كان فيه أشياء شدد فيها هي مستعملة وظننا انها غير مستعمله أشياء يعني اخطا فيها لكنه هو ماجور هذا هو وهناك من قال الاصح الجواز وقال اللسانين قياسا على العطف قالوا لوروده في القران العطف ورد في القران المراد به التثنيه والمراد به الجم العطف اقرأ قوله تعالى في سورة البقى ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم لاحظ وإله آبائك آبائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق هذا حدث وإسحاق لأن إبراهيم كيش هو ماذا يقرب له إبراهيم جده مع أنه سماه أب إبراهيم جده اسماعيل ماذا يقرب له عمه ومع ذلك سميه إيش سمه أباه وأبوه من هو إسحاق إسحاق فاذا هذا يكون هل الجواز قياسا على العطف هذا قول يعني هذا من العلماء من بهذا يعني مثلا نعبد إلهك وإله آبائك مش كونهما آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعق أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بني أبناء يعقوب ماذا يقول لإسماعيل عمّا وماذا يقول لإبراهيم جدي، فابراهيم جده ويسمعيل عمه وأبوهما إسحاق، ومع ذلك قالوا اباء يعني ذكروا من آبائه إبراهيم واسماعيل قالوا هذا الباب العطف وقال بعضهم يجوز بقيد، يجوز هذا بقيد، إيش هو القيد اللي ذكروا؟ قالوا قيد الاتفاق في المعنى قيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسمية قيد الاتفاق قيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسمية يجوز بقيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسميه هذا قول ثالث طبعا ان ذكروا اقوالا فماذا قالوا هذا القول الاخير عمي عبد قال بعضهم يجزوا بقيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسميه نحو ماذا؟ اذكروا في المثال الأحمراني الأحمراني الاتفاق في المعنى والزعفراني والزعفراني الزعفران كيف هو؟ أحمر زعفران أحمر والذعب كيف هو؟ أحمر ولذلك أجاز العلماء لبس الذهب، لبس الذهب الأبيض، كما أفتى بذلك الشيخ نشيح مخوزة، لأنه وله في المسألة كلام طيب، وهذا عندي في مراسلات التي كانت بيني وبينه الزعفران وقال أخطأ من جعله حراما، لأن اللي ورد, ورد في الأحمر، إنه يوردة في الأحمر، وإلا فليحرموه. الجواهر النفيسة واللآلة واحد عمل حجرة في خاتمه غالي الثمن فلا يمكن أن تقول بأنه حر ها فلذلك ماذا نقول قلنا يجوز بقيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسمية شنو هي المعنى الموجب للتسمية ذاب أحمر والزعفران كيف هو أحمر. أحمر هذا الشرط كم كم هذا الشرط هذا ساريس اذا كم لنا شرطان شط السابع لا يستغني بتثنيته عن تثنية غيره وين كنتقول لايسترنا لاني كراكنا لايسترني بيتثنيتي هي ان تثنيتي لا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي سواء سواء استغنوا عن تثنيته بتثنية ايش سي. سياني سيا سيا المفروض سواء كيف يثنيها سواء سواء سواء يقصدكم ولكنهم استغنوا بتثنيته بماذا عن تثنيته غني فماذا قالوا سياني سياني بينما هي سواء فقالوا في الثنية استغناء على فقالوا إيش سياني سياني لا وما قالوا س... شي سواءني سواء يعني استغناءوا في القياس طيب ولا ينفي ما يجيءه شدودا ربما يعني موجود شدودا. سواء هذا موجود. هذا ولكن قياسه لشاد. شاد. ضعيف يعني. ضعيف. مفهوم هذا. طيب. وبعضهم قال بان بعض ايضا. بعض. سني بعض. من يسني بعض. بعض يعني، بعضيان بعضيان بعض ممكن؟ لماذا؟ بعض لأنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية جزء استغنوا ماذا؟ عن تثنيته بتثنية جزء بعض بعض ثني جزءان جزءان واش تقول بعضاني؟ تقول جزءان يعني هذا لا ينافي مجيئه أيضا شدودا نحن نتكلم على القياس لكن شدودا ممكن لكن شدودا ممكن ما سمعه قال وما لا فلا. لكن هل يكون مقياسا وقياس الجواب الجواب لا, لا. وكما استغنوا أيضا بملحق ملحق من مثلنا أجمع وجمعاء اجمع واجمع استغنوا بتثنيتهما بلفظ من يذكره منكم اجمع واجمع من يذكره منكم يا أصحاب الكليه اجمع واجمع استغنوا عن تثنيتهما بلفظ معروف ما <تصفيق> هو يا لا مبسوط. احسنت أحسن. كلا في أجمع. وكلتا في جمع. كلا في أجمع. يعني إن قيل لك ثني أجمع. قال لك هذا هو أيضا قد يارد. لكنه قد يكون شاذ ابن مالك ذكر بيتا في هذا من يذكره بكم من يذكر بيتا ما من مالك في هذا واغنى <مسنى> بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء فعلاء جمعاء أفعلاء أجمع واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء لاحظ عاسم أجمع جمع ماذا تقول؟ كيلاء كيلداء استغناء لماذا؟ عن تثنيتها قلنا كيلاء هذا التثنية بدل ما تقول جمعان ها؟ جمعان ماذا قلنا كلتا وغنى بكلتا في مثنى وكيل عن وزن افعل وزن افعل افعل افعل وزن فعلا ماذا قلت فعلة. اه فعلة. لا لا جر عليه السلام لا اقصد واغنى بكله عن مثنى بمثنى وكيل واغنى قل بكلتة في مثنى وكيلا عن وزن فعلاء او وزن افعل واضح هذا او يستغنى ايضا بغير ذلك ممكن ان يستغنى بغير ذلك ممكن هل يمكن الجواب نعم ثلاثه, ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. اجمعها، صنيها عفوا من يسمي منكم ثلاثة ثلاثة؟ هذا عنده وثلاثة أقلام، وهذا عنده وثلاثة أقلام. وعرضنا المصنعين، صن صن. ما؟ آه، من سعيد، صني. لا لا بد أن يصنع كيف؟ إش عندنا ثلاثة وعندنا ثلاثة. عندنا أربعة وعندنا أربعة، إذن ثنيه استغناء عن تثنيتهما ماذا تقول؟ ستة. استغنوا عن تثنيتاهما فقالوا تثنيتهما ولذلك قيل إذا قيل لك ما هي تثنيه ثلاثة ثلاثة؟ قل الجواب ستة. ما هي تثنيه أربعة أربعة؟ الجواب ثمانية. هذه لو ركزتم فيها واضحة، إذا النحو يحتاج إلى ذكاء. آه؟ هنا تظهر يعني ثلاثة وثلاثة كيف المثنين؟ والتسنienie ليس يعني هذا استغنوا استغنوا عن كد عن التثنية استغنوا عن التثنية ولا يعني هذا أنه يعرب إعراب المثنى لا. يعني هذا مما استغني عن ما لا يمكن أن تقول ثلاثان أو ستان فلذلك استغنوا ثلاث ثلاث ماذا قالوا؟ أربع, اربع ماذا قالوا؟ ثمانية ماذا ما هو؟ شرط كان؟ أه بقي شرط ثامن أن يكون له ثان في الوجود أن يكون له ثان في الوجود هذه الشروط مهمة جدا، وأنتم قد رأيتم شروط حب لا بالفوائد أن يكون له ثاني في الوجود يعني الاسم اللي نريد أن نثميه لا بد أن يكون له ثاني في الوجود فلا يثنى الشمس والقمر قل احنا قلنا القمران هذا من باب التغليب. هذا من باب التغليب ولا يثنى عمر وابو بكر إلا من باب التغليب هذا ملحق بالمثنى وليس مثنى واضح؟ طيب هناك أبيات كنت ذكرتها في مع اخوه من يذكرون ذكرت هذه الشروط أو ممكن أن نقول هل يوجد هذا السؤال نجعله في صيغة سؤال هل يوجد من جمع هذه الشروط في أبيات المنظمة الجواب نعم النظم يكون أسهل للحفظ وإن كان يعني في بعض الاحيان نفضل أن يكون الطالب يميل إلى المنثور أكثر مما يميل إلى النظم حتى يكسب ملكه للحفظ ركزوا مع جيد الحفظ إما أن يكتسب، وإما أن يكون وراثي. هناك عائلة عائلة يعني عندما تسمع أي شيء تحفظه. وإما أن يكون مكتسبا لماذا؟ بالتكرار، وبكثرة المراجعة والقراءة. أو هذا حتى تصبح عنده ملك. عنده ملك. أنا كان عندي طالبة، كان عندي الأخوات. كان واحدة منهم يقول ابوها من صلاة العشاء ويستيقظ يستيقظ في الثانية ليله ويجدها تقرأ وتركي وعندما تأتي إلى الدرس ويعطى لها مكبر الصوت فلا تستطيع أن تأتي بآية واحد بينما الأخوات يحفظنا دروس في السيرة، ويحفظنا أصول آل السنة الإمام أحمد، ويحفظنا نواقض الإسلام عشر ويحفظنا قواعد التكفير، ويحفظنا الأجرمية، ويحفظنا البيقونية، ويحفظ لكن هي وكانت تبكي ليلنا، وسبحان الله أصبحت هي أيضا تحفظ النواقض والقواعد والأجرمية والبيقونية والعقيدة الطحاوية والسيرة أصبحت يعني تواكب الأخوة. لأنها ما فعلت اكتسبت يعني كأنها وسعت في ذاكرتها وجعلت مكانا للحفظ مكان للحفظ إنما الإنسان أنت كله عزيمة والهمة العزيمة والهمة فهمت لاحظتم إذن يجتهد ولذلك النصر يعني تحصل على ملكة ثم ذلك النظم يسهل عليك النظم يسهل عليك ولذلك العلماء حتى في علم الحديث لا ينصحون بحفظ الأحاديث المطولة لا ينصحون بحفظ الأحاديث المطولة لماذا؟ لأنك تحفظ الحديث المطول اليوم وتبقى في أياما هذه الأيام التي بقيت فيها ربما تنسى. لكن هذه الأيام لو حفظت حديثا في مبتدى وقبر او اكثر لكان افضل لان اذا نسيت حديثا يبقى معك حديث او حديثان لحق ولذلك يبدأ بالقصار من الحديث ولبسا نذكر هذه هذه الابيات وللذي ثني يقول ثمان من الشروط فزت بالبيان اولها الاعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وان يكون مفردا وان لا. يغني عنه غيره عي نقل كالاتحاد اللفظي والمعنفذي شروطها مجموعه للمحتذين تحفظون هذه الابيات طيب وللذي سني قل ثمان وللذي سني يقول ثمان يحفظها بسرعه اكتبوها, اكتبوها بسرعه وللذي سني قل ثمان من الشروط فزت بالبيان يا للعص وللذي ثني يقول ثمان من الشروط فزت بالبيان اولها الاعراب والتنكير مش قلنا الاعراب احتراز من المبني والتنكير قلنا احتراز من العالم الذي بقي على عالميته وعدم التركيب قلنا, قلنا لا يكون مركبا الا المركب الاضافي قلنا في وثني واجمع في المضاف الاول كعب شمس وكعب اشهر والنظير ايش معنى والنظير ان يكون, يكون له ثاني في الوجود يكون له ثاني في الوجود اولا الاعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وان يكون مفردا يعني لا يسمى المثنى ولا المجموع على حده ولا صيغه منتهى الجموع ولا جمع مؤنث واضح اعيد البيت اعيد اني وللذي الذي سمي قل من الشروط فزت بالبيان اولها الاعراب والتركيب اولها الإعراب والتمكيه وعدم, وعدم التركيب والنظير, والنظير وان يكون مفردا والا يغني عنه غيره عنقله ها اعيد اعي بمعنى احفظ ما نقل لك اعي هكذا من الوعايه في الامر يعني احفظ ها؟ ها. يلا أعيد الأبيات وللذي سمي قرثمان من الشروط كسم البيان أوله العرب وعدم التركيب وعدم التركيب يلا تابع يكون مفردا ولا يغني عنه غيره عين نقلة, ماشي عي نقلة. عي نقلة. عي نقلة. يعني ما نق... ما نقله العلماء أ... اعيد اعيد عيد الابيات الان و... وللذي سمي و... ثم قل سماني من الشروط فزت بالبيان اولها الاعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وان يكون مفردا والا يغني عنه غيره عيد نقل كذا اتحاد اللفظ والمعنى يعني اتحاد هنايا كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتذي واضح؟ أه. كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتذي احنا كنا حفظنا هذه الأبيات وحفظنا أبيات أخرى وهي أيضا تجمع هذه الشروط جمعنا أبيات ثلاثة حفظناها من فم شيخنا الشيخ عيد رحمه الله تعالى صلى الله عليه ورزقه هذا الرجل حبه في الله يعني كان بصدقه وإخلاصه استفاد من الطلبة كثيرا غالب ما تجدون الشيوخ الصادقين يستفادوا من علمه لا يكتمون هناك من يدرسك ولكنه يقتر لك أنه يخشى وهذا خطأ وسبحان الله من يكتم العلم قبل أن يموت لابد أن يبتلى بنسيانه إذا فهمت شيئا إياك ثم إياك والكترة علمها لغيرك علمها لغيرك وأنا أقسم لك أنك إذا كتمت ستنسى بينما دائما أشكر من علمك لو تذكرت فائده فتقول جزى الله شيخنا وكثير ما نذكر شيوخنا لماذا نذكر نقول شيوخنا هكذا لان هناك فوائد لا ندري من اين اخذناها ولا عمن اخذناها ولا ممن تعلمناها كما قلت لكم سابقا يعني يوجد اناس هداهم الله للدين وهداهم الله للسنه وهناك اناس هداهم الله للصلاه وهناك أخوات هداهم الله للحجاب وهناك أخوات هداهم الله للفضيلة ولكنها ما تذكر من كان السبب واضح؟ فكذلك لذلك نشكر كل من علمنا نشكر كل من علمنا ورحم الله, الله جميع شيوخنا من لم يشكر الناس نعم صحيح نعم لا لابد أن تشكره إذا استفدت منه فائدة كنا سمعنا من شيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى شروطا أو هذه الشروط مجموعة في أبيات ثلاثة قال شرط المثنى أن يكون معربا شرط المثنى أن يكون معربا شرط المثنى أن يكون معرضا ومفردا منكرا ما ركبا ومفردا منكرا ما ركبا طالب العلميين بغي أن يكون سريع في الكتاب سريع في الفهم سريع في الحفظ وهذا كله يكتسب إذا عندك همة لابد أن تحسن أما إذا كانت همتك النقل وضرب وخيط الطرق لهابت من هنا إلى هناك وطالب علم ينبغي ما ينبغي بل طالب العلم ينبغي دائما يحس على أنه تعبان يريد أن ينام يريد أن يرتاح حتى تجده في بعض الحين جيعان يحتاج إلى أن لكنه يجد فائدة ويتمنى في بعض الحين يقرأ كتابا ويقول يا ليته لا يغتب ينظر إليه متى يختب إذا اذا كان يستفيد منه هناك بعض الناس يقرأ الكتاب ويقول متى يختب متى يختب فلذلك قلنا ايش هو البيت الأول شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركيبا موافقا في اللفظ والمعنى له موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغنى عنه غيره لم يغنى عنه غيره ويجوز لم يغني مماثلا لم يغنى عنه غيره اعيد البيتين واحد كي جود هيدا واحد كي جود هيدا قولها. صوت واحد. شرط المثن أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغنى عنه غيره ولم يكن كلا ولا بعضا ولا هذا زاد شرط ولم يكن كلا ولا بعضا ولا ولم يكن كلا ولا بعضا ولا كل كل جمع كل كل كلان جمع أيضا بعض جزئان جزء كل كل قل ولم يكون كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل مستغرقا في النفي نلت الأمل منذكر للمستغرق في النفي مثال مستغرق في النفي وأنا ذكرت لكم هذا هناك بعض الاسماء مستغرقة في النفي إيش هيها اسم مستغرق في النفي هناك أسماء كثيرة ذكرتها أنا في الدروس السابقة لكن في دروس الاوائل وتتردت إليها عده مرات أحد ديار أحد لاحظوا ولذلك هذا مستغرق في النفي قل هو الله أحد. أحد الذي لا يقبل التعدد لم يقل قل هو الله الواحد لأن الواحد قد يتعدد لكن أحد لا يتعدد لا يقبل التعدد تصور أنت يا يوسف أنت الآن واحد ليس أحد واحد قد تتزوج ويولد لك فاذا تعددت ولا لا لكن احد مستغرق في النفي قل هو الله احد الله الصمد لاحظوا كيف يفهم الانسان القران اذا كان لا يتقن قواعد الله احد اي مستغرق في النفي لانه لما افاد الاستغراق في النفي هل يمكن أن يثنى؟ لا يمعنا لتثنيته لماذا يمعنا لتثنيته؟ لوجود التعارض هو مستغرق في النفي هل يحتاج الى أن يثنى؟ لا يحتاج الى أن يثنى لا يحتاج إلى أن يثنى. كم ساعة؟ تناشة تناشة نقف هنا وبقي في المثنى ما يلحق به وقيام المثنى ما يلحق به والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته